فلا إنك آتيت فدعا وملأهم زينتهم وأموالا في حياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا نقمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا فرعاً فرعاً وجنوبه بغياً حتى إلى دركهم فَالْيَوْمَ الْمَتِينَ بِبَدَلِكَ كَانُوا لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ سِوَى مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَقَافِدٌ وَلَقَالَ بَعْضُ الْأَنْفُسِ صَائِنًا وَبَعْضُهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَخْتَلَفُوا عَنْ كَيَعْقُوبَ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسِرْ فِي الْأَرْضِ يَنظُرْ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ مِن لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن ربك فَلَا تكون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 قرية آمنت فلتعها للمالها إلا قوم يومس إلا قوم يومس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الحز في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك نآمن في الأرض كلهم جميعا فَمَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَمَا كَانَ نَفْسٌ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا أو من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم نمدي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا عَلَيْنَا